عيينه تتقلب على مثل الامواج تصيد سمك البحر الهائل بعمق الكون بتاج تجمعنا قوتنا وبأس تدفع الامان خاطبوا وجهي قدما تنخوا يا ح الشمال نحن مبادرون في وجه الظغوط لكننا لن نيأس ابدا على عرضنا وطني It's fun